فيما بقي من وقت سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. ورد يعني سؤال في الدرس الماضي يقول فيه سائل ذكرتم في الدرس بأن الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام متمم للتوراة التي جاء بها موسى. قال السائل فهذا يعني أن التوراة يعني كان فيها نقص فكيف يعني يوصف كتاب من كتب الله بأنه نقص فطبعا نحن لم نقل هذا هذا مفاهمه السائل فالتوراة ماذا كتاب من الله تعالى وبالتالي فهو كامل ليس بنقص فهو كامل وليس بنقص ولكن هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا يعني في زمن معين على أقوام ماذا معينين على أقوام معينين في زمن معين وبالتالي فهو كامل بالنسبة على من نزل عليه ولهذا احنا قلنا يعني لما تكلمنا عن الكتب قلنا بأن الله جل وعلا يعني كان يشرع لكل قوم ما يناسبه. كان يشرع لكل قوم ما يناسبهم يعني في مكانهم وفي زمانهم ولكن هذا التشريع قد يختلف في مكان آخر وفي زمان آخر ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى قال الله تعالى عنه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فكانت أشياء محرمة على بني إسرائيل في التوراة فلما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام يعني أحل الله تبارك وتعالى يعني لهم تلك الأشياء فهذه الأشياء حين حرمت كان التحريم هو الأنسب وحين حللت كان التحليل هو ماذا هو الأنسب إذن فهذا هو يعني معنى كلامي يعني لا يفهم من كلامي أن التوراة كانت ناقصة لا ولكن المقصود بكلامي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كما بعث بالإنجيل بعث بالتوراة أيضا فالإنجيل أو التوراة يعني بقي كتابا يعمل به في زمن عيسى ولكن هناك بعض الأشياء تغيرت بنزول ماذا؟ بنزول الإنجيل كما قال عيسى مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه إذن هذا هو المقصود فكل قوم ينزل عليهم الكتاب الذي ماذا يناسبه ولهذا نحن نقول القرآن هو أفضل الكتب وأكملها وأتمها صح ولا لا لا وهذا لا يعني أن الكتب السابقة كانت ناقصة لا بل فيها ما يكفي ويشفي على من نزلت ماذا عليه لأننا لو قلنا فيها نقص فمعنى ذلك أن هذا التشريع على تلك الأمة كان نقصا وهذا ليس بصحيح طيب سائل سأل في هذا الدرس قال هل إبراهيم عليه السلام رسول أم نبي مع أنه بعث في قوم مخالفين ومشركين طبعا السائل أجاب نفسه إذا كان قد بعث في قوم مشركين ومخالفين إذن فهو ماذا؟ هو رسول بل هو من أولي العزم من الرسل يعني هو كما قلنا من الخمسة الذين هم أفضل الرسل فكيف لا يكون رسولا وهذا سائل يقول كيف نوفق بين تفضيل الرسل بعضهم على بعض وبين قول الله عز وجل لا نفرق بين احد من رسله ما معنى لا نفرق بين احد من رسله يعني في الايمان لا نفرق بين احد من رسله اي في الايمان لا نؤمن ببعض ونكفر بالبعض الاخر هذا هو التفريق هذا هو التفريق كما قال تعالى في ايات اخرى نسيت الآية سورة النساء قريبة، هاه؟ ها؟ والذين لا لا المهم يعني هناك يعني آيات صريحة يعني في هذا المعنى. طيب سائل يقول هل يجوز أن نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بإضافة السيد عند ذكره؟ أقول يعني إضافة كلمة سيد يعني إن أضيفت في كلام مطلق فلا إشكال فيها يعني كنت كنت تتكلم فقلت مثلا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا جائز لا إشكال فيه ولكن أن نزيد هذه الكلمة في ذكر المشروع فلا ولهذا في التشاهد مثلا آه في التشهد ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد لا يجوز لنا أن نزيد كلمة سيد لأن هذه الكلمة لم يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهده وهو الذي قال صل كما رأيتموني أصلي إلا في التشهد لا نقول اللهم صل على سيدنا محمد لا لا يجوز نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخر إذا إذن فلابد أن نحافظ على هذه الأذكار بألفاظها المألة الشرعية لا نزيد فيها وأما أن تزيد في كلامك أنت لا في تشاهد فتقول مثلا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا جائز سائل يقول هل الأنبياء معصومون بالكلية يعني لا, لا يصدر منهم أي خطأ أم هناك تفصيل وكيف نفسر ما وقع فيه بعض الأنبياء المهم ما يتعلق بعصمة الأنبياء ما يتعلق بعصمة الأنبياء أولا الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة بإجماع أهل العلم الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة يعني لا يمكن أن يوحى إلى نبي شيء آه وينسى يعني بعضه. فيبلغ البعض وينسى البعض الآخر هذا لا يمكن فالأنبياء معصومون في تبليغ رسالة الله جل وعلا باتفاق العلماء هذا أولا ثانياً الأنبياء معصومون أيضا من الكبائر بإجماع أهل السنة الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع أهل السنة والجماعة يبقى الأمر الأخير وهو الثالث اختلف أهل السنة في الصغائر هل الأنبياء معصومون من الصغائر ام لا هذا فيه خلاف بين اهل السنة فمنهم من قال هم معصومون ايضا من الصغائر ومنهم من قال لا ولكن الظاهر, الظاهر والله تعالى اعلم ان الانبياء يعني ليسوا معصومين من كل الصغائر الانبياء يعني هم لهم عصمة في الجملة الأنبياء لهم عسمة في الجملة، ولكنهم ليسوا معصومين من كل شيء، ولو كان صغير. ليسوا معصومين لا معصومين من كل شيء، بل النبي يعني قد يقع في ماذا؟ يعني في هفوة ونحو ذلك. قد تصدر منه يعني هفوة أو نحو ذلك، ولكن الذي اتفق عليه أهل السنة أيضا. على أن النبي إذا صدر منه مثل هذا الشيء فلابد ماذا أن يتوب منه يعني لا يمكن أن يصر على يعني هذا الخطأ إن صح التعبير الذي صدر منه بل لابد أن يتوب وأن يبادر ماذا إلى التوبة ولذلك آدم, آدم عليه الصلاة والسلام يعني لما امره الله جل وعلا بان لا يأكل من الشجر اكل منها وقال تعالى وعصى ادم وربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ولهذا ايضا موسى موسى عليه الصلاة والسلام يعني قتل يعني رجلا لم يؤمر بقتله يعني قتل موسى يعني رأى رجلا لم يؤمر بقتله وعتبه الله تبارك وتعالى على ذلك فإن قال قائل القتل أليس من الكبائر نقول هو من الكبائر في من تعمده يعني يعد كبيرا في من تعمده وأما قتل الخطأ يعني الإنسان أن يقتل شخصا خطأا لم يتعمد ذلك ولم يتعمد القتل وإنما قتله خطأا فقتل الخطأ طبعا لا يعد كبير والقتل الذي صدر من موسى يعني شبيه بقتل الخطأ لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني فعل ذلك يعني اجتهادا منه يعني فعل ذلك اجتهادا منه وبالتالي فلا يعد من القتل العمد الذي هو من كبائر الذنوب المهم المهم أن الـ الـ الـ الأنبياء في بعض الأحيان قد يقدر الله تبارك وتعالى عليهم وذلك لحكم جليلة يعلمها الله تبارك وتعالى أن تصدر منهم يعني بعض يعني هذه الهفوات القليلة واليسيرة والصغيرة والنادرة جدا ولكن سرعان ما يتوبون منها ويحسن حالهم يعني يحسن حالهم يعني بعد تلك الأشياء بل يصير يعني حالهم أحسن مما يعني كانوا عليه في السابق والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك